119. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا 110. بيس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين 111. قل يا أيها الذين هادوا 122-وزعمتموا أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنوا له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 ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ آلِهَةِ الْعَالَمِ الْغَيِّبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُونَكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة لولهول فضوا إليها وتركوك قائبا